بسم الله الرحمن الرحيم اي قَتَر بَلِ النَّاس حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ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 ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون وكم قسمنا من قريه كانت ظالمه كانت ظالمه وانشانا بعدها قوما اخرين فلم نا احسوا باسن هم منها يركضون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 وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الرَّحْمَٰنَ وَلَدًا سُبْحَانَهُ ۖ بَلْ عَظُمَ مَا يَفْتَرُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ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 كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ لَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ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 يرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يغلقكم بالليل والنهار من الرحمن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 وَهذاَا ذِكْرُ باََكُ أَنزَلناَا أَفَأَن تُم لَهُ مُمكر وَلَ قَدَتَنَا إبَرَاهِي مَ رشْدَهُ مِنْ قَبنُ وَكَُّ بِهِ عَمين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 وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت غَنَمُ غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلاً آتينا حكماً وعلماً وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين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 لن عدون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أن الشني يضر وانت ارحم الرحيمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمه من عندنا وذكره للعابدين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 وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَبَنِيهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ إِنَّ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 تُمسلمون فإِن تَوَلَّوْا فَقُل على عَلَى سَوَاءٍ وَإِن أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِن أَدْرِ لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حين. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستان على ما تصفون